بسم الله الرحمن الرحيم جاءتنا الاخبار أن أحد الشباب سلك طريق الاستقامة وبدأ يحافظ على الصلاة ويحفظ القرآن جاءوه أصحابا له لا زالوا يغرقون في لجج المعاصي والآثام يعرضون عليه السفر إلى مكان قريب بقصد شراء سيارة فزينت له نفسه السفر وانطلق معهم وليثه لم يفعل اتفقوا مع بغي زانية فاجرة أدخلوها علي ولا زالت به حتى سقطوا كأسا من خمر ثم ثانية ثم ثالثة ثم وقع المحظور وانهدمت لحظات بنيان لطالما تعب حتى بناه تبا لهم ولانفالهم دخلوا عليه ضاحكين شامتين ايقبوه فلان, فلان فلم يذبحهم صاحبنا مات من ليلتي في فراشه على اسى خذلان في هذه الليله الذي يغير ان للذخنا انه يرجعوا اي اصحاب الغبلا اي اصحاب يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقود والحجارة نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غناظ شدادا عليها ملائكة غناظ شدادا يا أيها الذين آمنوا قوءا وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة علاغ علاغ شدادا لا يعصون الله ما أمرهم ويقفلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذر اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله تَوبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ عَسَى رَبُّكُمْ فِيهَا نَجْعَلُ لَهُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا يَوْمَ لَا يُخْزِي النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ يَوْمَ لَا يُخْزِي النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ردنا اتمننا نورنا يقولون ردنا نورنا يقولون ردنا اتمننا نورنا وغفرنا